استمع إلى الجمل الآتية وتأمل معانيها مستعينا بالصور كم زهرة حمراء في الصورة؟ في الصورة إحدى عشرة زهرة كم مبرات في الصورة؟ في الصورة إثنتى عشرة مبرات كم قلماً في الصورة؟ في السورة أحد عشر قلما كم كتابا في السورة؟ في السورة اثنى عشر كتابا